بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ا ل ص ل ا ة والسلام على أ ش ر ف ا ل أ ن ب ي ا ء و م ر س ل ي ن سيدنا محمد وعلى آ ل ه أ ص ح ا ب ه أجمعين ق اجمعين ل الإمام مالك الله تعالى باب النهي عن دخول ل باب ا رحمه م عن س د بريح ا ل ث و وتغطية الفم قال ب د الله ب يحيى رحمه الله. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب رحمه مالك الله شهاب ابن عن عن عن بن أن رسول ل ل ا هذا صلى الله عليه وسلم قال من أكل ه من من ه ل ل ش ج ر ة ف الحديث يقرب يؤذينا بريح مساجدنا ا ث و م هذا ا ل كنا تناولنا بعض أ ب ح ا ث ه في المجلس الماضي وقد قلنا هناك إ ن من أ ك ل ثوما أ و بصلا أ و نحو ذلك مما رائحته تؤذي الناس وتؤذي ا ل م ل ا ئ ك ة ف إ ن ه لا يقرب المساجد وفصلنا في ذلك تفصيلا ً ب ا ل ن س ب ة للصلوات و ب ا ل ن س ب ة ل ل ج م ع ة وذكرنا من فعل ذلك متعمدا ً ومعذورا ً إ ل ى اخر ما تقدم مسلم عن معدان بن أ ب ي ط ل ح ة أ ن ه قال خطب عمر الخطاب يوم ا ل ج م ع ة فكان مما قال ثم إ ن ك م أ ي ه ا الناس ت أ ك ل و ن شجرتين لا أ ر ا ه م ا إ ل ا خبيثتين هذا البصل والثوم ولقد ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا وجدا ريحهما من الرجل في المسجد أ م ر به ف أ خ ر ج أ ي البقيع فمن أ ك ل ه م ا فليمتهما طبخا ف إ ذ ا اماتهما طبخا زالت العله التي من اجلها منع اكلهما حضور المسجد فجاز له الحضور ثم ان هذا الحديث يدل على م س أ ل ه سياتي بسطها ان شاء الله في موضعها لكن نشير لها اشاره ا ل آ ن هذا الحديث يدل على ان البقول والخضر كانت موجوده في المدينه في ذلك الزمن ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه أ و ج ب ا ل ز ك ا ة فيها فدل ذلك على أ ن ه لا ز ك ا ة في الخضر وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور ويكون هذا مخصصا لعموم قول ربنا سبحانه واتوا حقه يوم حصاده ومخصصا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر فهذا وقد خ ل لأبي حنيفة رحمه الله الذي أوجب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض مزيد بسط لهذه ا ا ما المسألة إن شاء ف حنيفة أوجب أخرجت في وسيأتي إن رحمه مزيد موضعها بسط ا ل ع ب ي الله ميحيا الله ل رحمه بن وحدثني عن م كان عن عبد ل ر ح م بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إ ذ ا ر أ ى ا ل إ ن س ا ن يغطي فاه وهو يصلي جبذا ل ث و ب عن فيه جبذا شديدا حتى ينزعه عن فيه قال عبيد الله رحمه الله حدثني ح ي عن مالك عن عبد الرحمن بن مجبر عبد, عبد, عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمر بن خطاب قال حافظ بن م ك و ل رحمه الله في كتابه الاكمال لا اعلم في الرواه عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن ثلاثه في نسق الا هذا ونقله عنه الحافظ بن المنير بن ناصر الدين دمشقي وناقله عنه الحافظ بن حجر وسلمه وعبد الرحمن عمر الخطاب رضي الله عنه كان له بنون ث ل ا ث ة كل كلهم اسمه عبد الرحمن و إ ن م ا يفرق بينهم ب ا ل ص ف ة فيقال عبد الرحمن ا ل أ ص غ ر ع ب د الرحمن ا ل أ و س ط وعبد الرحمن ا ل أ ك ب ر وعبد الرحمن ل ه ذ الذي ا معنا الذي هو جد شيخ ا ل إ م ا م مالك هو عبد الرحمن ا ل أ ص غ ر وهو أ ب و المجبر هنا و المجبر ذ ا لقب و المجبر اسمه عبد الرحمن و ابنه اسمه عبد الرحمن و ابوه اسمه عبد الرحمن نفرق بينهم فنقول شيخ ا ل إ م ا م مالك هو ابن المجبر و ابن عمر بن الخطابي هو أ ب و المجبر والمجبر بينهما والمجبر هذا عبد الرحمن لقب مجبرا المجبر ما اسمه بن ي بن بن ي لا المجبر هو عبد الرحمن, بنو عبد الرحمن بن عمر ب د ا ل ر ح بن الخطاب و إ ن م ا لقب مجبرا قالوا ل أ ن ه سقط ا في صغره فانكسر ف أ ت ي به إ ل ى عمته ح ف ص ة أ م المؤمنين رضي الله عنها فقيل لهذا ا ه ابن أ خ ي ك المكسر فقالت هو والله المجبر فغلب عليه هذا اللقب وقيل إ ن ه لقب مجبرا ل أ ن أ ب ا ه مات وهو صغير فلقبته عمته ح ف ص ة رضي الله عنها مجبرا لعل الله يجبره يجبر كسره بفقد أ ب ي ه وابن المجبر أ ي ض ا مات أ ب و ه المجبر صغيرا ف ن ش أ في حجر سالم بن عبد الله بن عمر وهو ما قربته له ما يقرب عبد الرحمن بن مجبر لسالم بن عبد الله بن عمر لا لا ابن عم؟ هو ا بن عمي ابيه سالم بن عبد الله بن عمر هو ا بن عمي ابي بن ا م ج ب ر أ و ا بن المجبر هو ا بن عمي ابيه ا ل آ خ ر على كل حال رسموها سيظهر لكم المراتب في الشجرتين ا وقلت قد ن ش أ في حجر سالم بن عبد الله ولذلك يكثر ا ل ر و ا ي ة عنه فهو ا ل آ ن يروي عنه كما في هذا الاسناد الله خطاب العدوي القراشي المدني بن بن عمر أ ح د أ ئ م ة ا ل إ س ل ا م و أ ح د دواون ي ا ل س ن ة و أ ح د بحور العلم و أ ح د الفقهاء ا ل س ب ع ة في قول و أ ح د أ ئ م ة الاجتهاد وكان ابن عمر يحبه حباً شديداً ابوه كان يحبه حبا شديدا فيلومونه في ك ث ر ة حبه إ ي ا ه فكان يقول يلومونني في سالم و أ ل و م ه م وفي روايه يديرونني في سالم و أ د ي ر ه م وكان ج ل العين والأنف سالم د ة بين و يقبله ويقول ألا تعجبون من شيخ يقبل شيخ تعجبون ألا وكان من سالم رحمه الله يارد على الملوك ف ك ا ن ورد على الوليد بن عبد الملك وورد من بعده من سليمان على وورد الملك بن عبد الملك وورد من بعده على عمر بن عبد العزيز وورد من بعده على هشام بن عبد الملك وفي عهد هشام مات رحمه الله و م ر ة ورد على الوليد بن عبد الملك فقاله ل الوليد ما أ ح س ن جسمك أ ي شيء ت أ ك ل فقاله ل سالم الكعك والزيت فقال أ و ت ش ت ه ي ه فقال له إ ذ ا لم أ ش ت ه ي ه تركته حتى أ ش ت ه ي ه ودخل م ر ة على سليمان بن عبد الملك وكان سليمان شديد الحفاوه به فما زال يقربه وفي ي ي سريره د ن ه أجلسه معه حتى على و المجلس عمر بن عبد العزيز وسالم بن عبد الله من خ ؤ و ل ة عمر بن عبد العزيز فقال رجل في أ خ ر ي ا ت الناس لعمر بن عبد العزيز سالم لما العزيز دخل على عمر كان في لباس في كساء غليظ وفي ه ي ئ ة ر ث ة يعني لا يصلح مثلها أ ن يدخل به على الملوك فقال رجل في اخريات الناس لعمر بن ا ل عبد العزيز أ ل ي... م استطاع خالك أ ن يلبس ثيابا أ ح س ن من هذه يدخل بها على أ م ي ر المؤمنين فقاله ل عمر بن ا ل عبد العزيز ما ر أ ي ت ثياب خالي أ ن ز ل ت ه إ ل ى مكانك هذا وما ر أ ي ت ثيابك هذه لانه هو المتكلم كان عليه ثياب ا ل ه ا ق ي م ة قال وما ر أ ي ت ثيابك هذه رفعتك إ ل ى مكان خالي ذاك ويذكرون أن سليمان بن عبد الملك م ر ة اعتمر أ و حج فلقي في المسجد الحرام في المطاف سالم بن عبد الله فكان شديد الحفاوه به ف أ ر ا د أ ن يعطيه شيئا فقال سلني ما شئت فقال سالم أ س ت ح ي أ ن أ س أ ل غير الله في بيت الله فلما انتهى الطواف وخرج سليمان انتظر فلما خرج سالم بن عبد الله قال له ا ل آ ن قد خرجنا من المسجد ف ا س أ ل ن ي ما شئت فقال أ س أ ل ك شيئا من أ ش ي ا ء الدنيا أ م من أ ش ي ا ء ا ل آ خ ر ة قال من أ ش ي ا ء الدنيا فلست أ م ل ك من أ م و ر ا ل آ خ ر ة شيئا ف ي ز ع م و ن أ ن سالم ا قال له إ ن كنت أ س ت ح ي ي ان أ س أ ل الدنيا من يملكها فكيف أ س أ ل ه ا من لا يملكها وكتب إ ل ي ه م ر ة عمر بن عبد العزيز يقول له أ ك ت ب إ ل ي بشيء من رسائل عمر بن خطاب فكتب إ ل ي ه سالم يقول يا عمر أ ذ ك ر الملوك الذين ت ف ق أ ت أ ع ي ن ه م التي كانوا لا يشبعون لذاتهم بها و ا ن ف ق أ ت بطونهم التي كانوا لا يشبعون بها وصاروا تحت ا ل أ ر ض جيفا تحت آ ك ا م ه ا لو كانوا بجانب مساكين لنا ل ت أ ذ ي ن ا بريحهم وكان قشف ا ل ه ي ئ ة ف أ ت ا ه مره ج م ا ع ة من المصريين ح اتوا ا ل م د ي ن ة ف أ ت و ا باب سالم فسمعوا صوت رغاء البعير ف دقوا الباب فخرج رجل متزر بازار ب ل غ ثندوته ا ل ث ن د و ي ة اللحم المحيط بصدر الرجل إ ز ا ر هكذا متزر به إ ل ى ث ن د و ت ه فقالوا له اسيدك داخل قال من تريدون قالوا سالم قال انا سالم فقال س أ ل و ا عما شئتم ماذا تريدون قالوا نريد أ ن ن س أ ل ك عن شيء فقال س أ ل و ا ما شئتم فجلسوه و بهيئته تلك و كان يعني يداوي بعيره فجلسوه في يده ما يعني ما بقي فيها من آ ث ا ر ذلك الدواء يجيبهم عما يريدون وجاء م ر ة حجه ش ا م بن عبد الملك ف أ ت ى ا ل م د ي ن ة فلقيه سالم فقال ف أ ع ج ب ت ه س ح ن ت ه فقال أ ي شيء ت أ ك ل قال خ و الزيت قال ف إ ذ ا لم تشتهه قال أ خ م ر ه حتى أ ش ت ه ي ه فعانه اصابه بالعين فمرض سالم فمات فحضر هشام جنازته و أ ج ف ل أ ه ل ا ل م د ي ن ة إ ل ى جنازه هشام لم ي ت أ خ ر منهم أ ح د ف ر أ ه م هشام بن عبد الملك فقال إ ن أ ه ل ا ل م د ي ن ة لكثير فضرب عليهم بعثا يعني أ م ر ه م بالخروج إ ل ى الغزو إ ل ى الجهاد فلم يرجع منهم أ ح د كلهم استشهد فتشاءم به أ ه ل ا ل م د ي ن ة قالوا فقيهنا عان وعان أهل بلدنا أهل و من ا سالم رحمه الله ت ه رحمه س ة ومئة وقيل سنة خمس ومئة ست خمس وقيل من الطرائف التي ترتبط ب ت ر ج م ة سالم أ ن أ ش ع ب الطماع هذا مشهور في كتب ا ل أ د ب بطرائفه أ ن أ ش ع ب هذا جاء م ر ة إ ل ى بيت سالم بن عبد الله فقال اسالم أ ه د ي الينا ه ر ي س ة ونحن يعني صيام فاجلس فكل قال فجلس ي أ ك ل فامعن أ م ع ن ل ل أ أ ك يعني أمعن في ا ل أ ك ل كما قال الحريري و أ ب و زيد مكب على إ ع م ا ل يديه بعض ا ل يقول ن ا كان إذا يأكل رأى بعض الناس أكلا عنيفا ف بالأكل ا بالأكلين يقول هذا ي أ ك ل بجوارحه كلها لا ي أ ك ل فقط بيد أ و ي ف م ي أ ك ل بجوارحه كلها فقال له سالم أ ر ف ق فما بقي معك يحمل معك قال فلما أ ك ل ورجع إ ل ى بيته قالت له زوجته يا مشؤوم طلبك عبد الله بن ع م ر ي بن عثمان بن عفان فقلت إ ن ك مريض وشعب أ لا يطلب إ ل ا لحبا إ ل ا ليعطى شيئا فمن شؤمه أ ن ه طلبه غني أ غ ن ي ا ء ا ل م د ي ن ة فلم يجده قال فقلت له يعني زوجته تقول فقلت له إ ن ك مريض قال أ ح س ن ت ي فقام إ ل ى ع ص ا ب ة فلف بها ر أ س ه وقام إ ل ى عصا ف ت و ك أ عليها ثم ذهب إ ل ى منزل عبد الله بن عمرو بن عثمان فقال فلما ق ا ف ل راه عبد الله قال أ ش ع ب قال نعم جعلت فداك ي ما قمت منذ شهرين وسالم بن عبد الله في المجلس ولم يشعر به اشعب فلما سمع سالم ذلك قال واحقها اشعب ثم غضب فقام وخرج فقال عبد ا لاشعب ل ه بن بن عمر ع م ث ن ل أ ما غضب خالي إ ل ا من شيء فاعترف له فضحك هو وجلساؤه و أ ع ط و ه فلما خرج لقي سالم فقال له سالم أ ل م ت أ ك ل عندي ا ل ه ر ي س ة فقال أ ش ع ب بلاء فقال والله لقد شككت يعني ما كان يتصور يكذب وأشعب كان أن ما سالم مرة الرجل صراحة كذا كان المدينة غلمان صبيان المدينة فعبثوا فأراد فقال هذا أن عنه في فلقيه يصرفهم به سالم يقسم الجوز والتمر الحقوا به فذهب يعدو ا وراءه م ما نعم سالم معنى وقال فاهو وهو الثوب الثوب وجذبه حق كان الله إذا الإنسان جبذا لعله يصلي أدري أنه رأى عبد شديدا واحد يرى يغطي فيه ينزعه فيه عن عن حتى بن جبذ جبذ وسالم بن عبد الله رحمه الله كان إ ذ ا ر أ ى رجلا يصلي وهو يغطي فاه جبذ الثوب جبذا شديدا قالوا هذا فيه يعني هذا سالم من الفقهاء ولا يعلم بالعنف و ا ل ش د ة إ ل ا إ ذ ا خولف في ا ل م د ي ن ة شيء مشهور دل هذا على أ ن كراهه ت غ ط ي ة فم المصلي أ و كراهه ت غ ط ي ة المصلي فمه كان شيئا مشهورا في ا ل م د ي ن ة ولهذا قال ا ل إ م ا م مالك رحمه الله لا يلتثم المصلي ولا لا يغطي غ ط ي أ ن فهذا بلثامه ولا يغطفه ه مكروه دليل ا ل ك ر ا ه ة انتشاره في ا ل م د ي ن ة حتى كان يسوغ لسالم بن عبد الله أ ن ي ج ب ذ ثوب من كان يغطي فه جبذا شديدا ولذلك قال الشيخ خليل رحمه الله فيما يكره من ثياب المصلي قال وكره ا محدد لا بريح وانتقاب ا م ر أ ة ككفت كم أ و شعر ل ص ل ا ة وتلثم نعم قال ا ل إ م ا م مالك رحمه الله تعالى كتاب ا ل ط ه ا ر ة ا ل ط ه ا ر ة مصدر طهر يطهر ط ه ا ر ة وطهر هذا فعل ثلاثي مضموم العين في الماضي وفعل هذا له مصدران قياسيان مصدراه ا ل قال ي س ي ا هما ا ن ف ع ابن ل والفعولة قال ة ا مالك رحمه الله في أ ل ف ي ت ه وقال س ق في ع فعالة لفعلا و و ل كسهل الأمر ة ز د ج ز لاميته سهل أ ر سهولة وجازل ز د جزالة وقال ا ل في ي م وقس ف ع ا ل ة وقيس اي ج ع ل مصدرا مقيسا وقس ف ع ا ل ة او فعوله لي فعلت ك ا ل ش ج ا ع ة شجع ش ج ا ع ة ن والجاري على سهلا ف ع ل له مصدران قياسيان ف ع ا ل ة و ف ع و ل ة فتقول فمثلا فيما مصدره ف ع ا ل ة شجع ش ج ا ع ة ن وصلوبا صلابه وظرفا ظرافه وناظفا نظافه وما أ ش ب ه ذلك وتقول فيما مصدره ف ع و ل ة صعوبا صعوبه وسهل و ة س ه و ل ة ونازر الشيء ن ز و ر ة وجعد الشعر ج ع و د ة وما ن ح و و ذلك عدا هذين المصدرين فمصدره سماعي شاذ لا يقاس عليه فتقول مثلا كثر الشيء ك ث ر ة قرب الشيء قربا صغر الشيء صغارا فهذه كلها مصادر س م ا ع ي ة وليست خ ي ا س ي ة و ا ل ط ه ا ر ة في ا ل ل غ ة هي ا ل ن ز ا ه ة عن الادناس ا ل ح س ي ة و ا ل م ع ن و ي ة ف ا ل ح س ي ة كالنجاسات و ا ل م ع ن و ي ة كالكبر والشرك والرياء ونحو ذلك فتقول قلب طاهر وتقول ثوب طاهر و ا ل ط ه ا ر ة في الاصطلاح اختلفت فيها تعارف الفقهاء قال المالكيه ة كما ذكر ابن الورغمي عرفة ا ل ط ه ا ر ة ص ف ة ح ك م ي ة توجب ل م و و ص ف ه ا ا س ت ب ا ح ة ا ل ص ل ا ة به أ و فيه أ و له وهي عند ا ل أ ح ن ا ف كما قال ابن جيم زوال الحدث أ و الخبث وهي عند ا ل ش ا ف ع ي ة كما قال النووي رفع الحدث او إزالة رفع حدث أ و إ ز ا ل ة خبث وما في معناهما, أو ما في معناهما وعلى صورتهما وهي عند ا ل ح ن ا ب ل ة كما قال ابن ق د ا م ة رفع ما يمنع من ا ل ص ل ا ة من حدث أ و خبث بالماء أ و رفع حكمهما بالتراب و أ ر د على تعريف ا ل ح ن ا ب ل ة و ا ل ش ا ف ع ي ة أ ن ه ليس تعريفا ل ل ط ه ا ر ة و إ ن م ا هو تعريف للتطهير الرفع أ و ا ل إ ز ا ل ة هذا تعريف للتطهير وليس تعريفا ل ل ط ه ا ر ة ولذلك قال ابن عرفة صفه ة حكمية إزالة ولم ومعنى يقل و ل ق صيفة حكميه ة صيفة, صيفة يحكام ب و و ج اي لمن قامت به جواز ا س ت ب ا ح ة ا ل ص ل ا ة ل أ ن ه لما لم تكن تلك ا ل ص ف ة ق ا ئ م ة به لم يكن مباحا له طلب ا ل ص ل ا ة كان ممنوعا من طلب ا ل ص ل ا ة فلما قامت به هذه ا ل ص ف ة التي هي ا ل ط ه ا ر ة جاز له أ ن يطلب ا ل ص ل ا ة وغيرها مما يشترط له ا ل ط ه ا ر ة قال ص ف ة ح ك م ي ة توجب لموصوفها ا س ت ب ا ح ة ا ل ص ل ا ة به أ ي بملابسه وهذا يشمل ط ه ا ر ة الثوب و ط ه ا ر ة بدن المصلي ظاهرا ً أ و فيه وهذا يشمل المكان أ و له وهذا يشمل المصلي وعلى كل حال تعارف ا بن ع ر ف ة م ش ه و ر ة بشيء من التعقيد فلذلك جاء ا ل ر ص ا ع رحمه الله لي ي ج ل ي بعد تعقيدها اظهر و أ ب ي ن و أ و ض ح من تعريف ا بن ع ر ف ة تعريف الدردير رحمه الله فقد قال ا ل ط ه ا ر ة ص ف ة ح ك م ي ة يستباح بها ما منعه الحدث وحكم الخبث وهذا أ ظ ه ر و ا ل ط ه ا ر ة و ا ج ب ة بالكتاب و ا ل س ن ة و ا ل إ ج م ا ع ف أ م ا الكتاب فقول ربنا سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فارسلوا ج و ه ك م وايديكم ا ل المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم ا ل الكعبين الى اخر الايه وقول ربنا سبحانه يا ايها الذين آ م ن و ا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوا بن اللعابرين سبيل حتى تغتسلوا إ ل ى أ خ ي ا ل آ ي ة و أ م ا د ل ي ل ا ل ح د ي ث فما ر و ى الشيخان عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ت ق ب ل لا يقبل الله ص ل ا ة أ ح د ك م إ ذ ا احدث حتى ي ت و ض أ وما ر و ى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاه ة بغير ط و ر لا ت ق بغير ل صلاة ب طهور و ن ع ق د ا ل إ ج م ا ع على أ ن ا ل ط ه ا ر ة شرط ص ح ة في ا ل ص ل ا ة و ا ل ط ه ا ر ة لها ش أ ن عظيم أ ي ش أ ن في شريعتنا فقد روى أ ح م د و أ ب و داود الترمذي وابن ماجه عن علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحريم تحليق مفتاح ا ل ص ل ا ة الطهور وتحريمها التكبير وتحريمها التسليم وتحليلها ر ي م ا ت ك ب ر و ت ح ي ل التسليم وروى البخاري عن أ ب ي مالك ا ل أ ش ع ر ي رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر ا ل إ ي م ا ن والحمد لله ت م ل أ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملان أ أ و ت م ل أ ه م ا بين السماوات و ا ل أ ر ض و ا ل ص ل ا ة نور والصدقه برهان والصبر ضياء و ا ل ق ر آ ن ح ج ة لك أ و عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمو... أو... فمعتقها أ و موبقها وقد قال ربنا سبحانه فيه رجال يحبون أ ن يتطهروا والله يحب المطهرين قال اهل التفسير نزلت في أ ه ل قباء ل أ ن ه م كانوا يغسلون عنهم ا ل أ ذ ى بالماء وهذا أ ط ه ر و أ ط ي ب وقد قال ربنا سبحانه ما يريد الله ل ي ج ع ل عليكم من حرج ولكن ي ر ي د ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وقال ربنا سبحانه ان الله يحب, إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين و المسلم ينبغي له أ ن يكون حريصا على ط ه ا ر ة ظاهره و ط ه ا ر ة باطنه ولا ي ق ص ر همه و ي ح ص ر همه في طهاره الظاهر و يرضى ب أ ن يكون باطنه م... غير طاهر غير نظيف طاهر وفي مثل هذا قد قال أ ب و الفتح البستي رحمه الله يا خادم الجسم كم ت ش ق ا لخدمته أ ت ط ل ب الربح مما فيه خسران أ ق ب ل على النفس فاستكمل فضائلها ف أ ن ت بالنفس لا بالجسم إ ن س ا ن وقد ذكر الغزالي في إحياء علوم الدين ذكر ذلك الطهارة أربع مراتب الغزالي إحياء وتابع على في أن الشيخ مرتضى الزبيدي في اتحاف ا ل س ا د ة المتقين وتابعه على ذلك صديق حسن خان في أ ب ج د العلوم وتابعه على ذلك غير هؤلاء فقال ا ل ط ه ا ر ة أ ر ب ع مراتب ا ل م ر ت ب ة ا ل أ و ل ى تطهير ا ل أ ع ض ا ء ا ل ظ ا ه ر ة من النجاسات و ا ل أ ح د ا ث بالغسل والوضوء وتقليم ا ل أ ظ ف ا ر ونتف ا ل إ ب ط وحلق ا ل ع ا ن ة ونحو ذلك ا ل م ر ت ب ة الثانيه ة ت ط ي ر الأعضاء و تطهير الجوارح عن المحرمات ك ا ل س ر ق ة والزنا والكذب ونحو ذلك ا ل م ر ت ب ة ا ل ث ا ل ث ة تطهير القلب عن ا ل أ خ ل ا ق ا ل م ذ م و م ة كالكبر والرياء والحسد والعجب وغير ذلك ا ل م ر ت ب ة ا ل ر ا ب ع ة تطهير السر عما سوى الله والمقصود بالسر باطن القلب في فيعرف ويعلم المكلف أ ن ما أ ص ا ب ه من خير فمن الله وما أ ص ا ب ه من غير ذلك فابتلاء من الله فيطمئن لكل ذلك قلبه ويصدق فيه قول الله تعالى ما أ ص ا ب من م ص ي ب ة إ ل ا ب إ ذ ن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه قال بعض اهل التفسير هو العبد تصيبه ا ل م ص ي ب ة فيعلم أ ن ه ا من عند الله فيطمئن لذلك قلبه ويصدق ف ي ه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تعبد الله ك أ ن ك تراه و أ ك ث ر الناس مع ا ل أ س ف إ ن م ا حرصها على ن ظ ا ف ة مظهرها وما نفع يعني ما ينفع, ما ينفع تطهير الاعطاف و ا ل أ ر د ا ف والباطن و ش ح و ن خبثا يعني هذا الكفار يغتسلون في كل يوم مرتين ما ينفعهم غسلهم هذا مع, مع النجس ا ل أ ك ب ر والقذر ا ل أ ك ب ر الذي هو الشرك بالله وتذكر و لنا كتب التاريخ عن ج ب ل ة بن ا ل أ ي ه م هذا كان ملكا من ملوك العرب بل هو خ ا ت م ة ملوك آ ل جفنه الذين كانوا ملوكا على العرب بالشام هذا آ خ ر ملوكهم ج ب ل ة بن ا ل أ ي ه م أ س ل م في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان مره يطوف جاء المدينه فكان يطوف مع عمر بن الخطاب فوطئ رداءه رجل من بني فزاره فانحل رداء جبله بن الايهم فغضب لذلك فالتفت إ ل ى الفزاري فضربه ضربه هشم بها انفه فاستعد الفزاري عليه عمر بن الخطاب فقال عمر رضي الله عنه اقده منك فقال جبله كيف وانا ملك وهو سوقى فقال له عمر إ ن ا ل إ س ل ا م جمعك واياه فلست تفضله إ ل ا بالتقوى فقال له ج ب ل ة إ ن ي كنت أ ظ ن أ ن أ ك و ن في ا ل إ س ل ا م أ ع ز مني في ا ل ج ا ه ل ي ة فقال له عمر دع عنك ذا ف إ ن ك إ ن لم ترضه أ ق د ت ه منك فقال له جبله ة إذن أتنصر فقال ل عمر إ ذ ا تنصرت ضربت عنقك فقال له ج ب ل ة ف ذ ع ن ي أ ن ظ ر في أ م ر ا ل ل ي ل ة فلما جن عليه الذي يركب فرسه ومن اطاعه من قومه ولحق دخل أرض الشام ودخل ارض ل ودخل ش ا م أ الروم ولحق بقيصر وتنصر وارتد عياذا بالله فاكرمه قيصر ومكث عنده مكرما لكنه ندم بعد ذلك وقال ابيته المشهوره يقول فيها تنصرت الاشراف من عار لطمه وما كان فيها لو صبرت لها ضرر تكنفني فيها لجاج و ن خ و ة وبعت لها العين ا ل ص ح ي ح ة بالعور فيا ليت أ م ي لم تلدني وليتني رجعت إ ل ى القول الذي قاله عمر ويا ليتني أ ر ع ى المخاض ب ق ف ر ة وكنت أ س ي ر ا في ر ب ي ع ة أ و مدر ويا ليت لي بالشام أ د ن ى م ع ي ش ة أ ج ا ل س قومي ذاهب السمع والبصر أ د ي ن بما د ا ن به من ش ر ي ع ة وقد يصبر العود الكبير على الدبر ويتحدثون ا هذا الكلام أن الاعتناء بطهارة الباطن واجب كوجوب الاعتناء بطهارة الظاهر والفقهاء ل م من ق ص و كوجوب د أن ف هذا حديثهم الباب إنما حديثهم عن م ر ب مراتب ة الطهارة الأولى التي ل من شرط هي ص ة الصلاة و ي ت ح عن المراتب ا ل أ خ ر ى في كتب ا ل آ د ا ب والرقائق ونحو ذلك نعم من تعالى العمل الإمام مالك رحمه مشتق قال الله تعالى باب العمل في الوضوء الوضوء الوضاءة في يقال وضع الرجل يوضؤ إ ذ ا حسن ونظف ك أ ن الوضوء ينتج عنه وضاءه لصاحبه إ م ا في الدنيا و إ م ا في ا ل آ خ ر ة و إ م ا معا والوضوء في الاصطلاح هو غسل أ ع ض ا ء م خ ص و ص ة بالماء على وجه مخصوص لرفع المنع المترتب على ا ل أ ع ض ا ء هذا تعريف الوضوء إ ص ط ل ا ح ا وجمهور الفقهاء يقولون إ ن الوضوء شرع لما شرعت ا ل ص ل ا ة و أ ن جبريل عليه السلام لما نزل ص ب ي ح ة ا ل إ س ر ا ء ليعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه علمه الوضوء أ ي ض ا والوضوء قال بعض العلماء إ ن ه من خصائص هذه ا ل أ م ة والذي حملهم على قولهم هذا ما رواه الشيخان عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن أ م ت ي يدعون يوم ا ل ق ي ا م ة غرا محجلين من آ ث ا ر الوضوء ف لكن م من الأمة ا رأوا هذا الحديث قالوا إن الوضوء من خصائص هذه ل إن هذا يشكل عليه حديثان أ و ل ه م ا ما ر و ه البخاري عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هاجر إ ب ر ا ه ي م ب س ا ر ة فدخل ق ر ي ة فيها ملك من الملوك أ و جبار من ا ل ج ب ا ب ر ة ف أ ر س ل ذلك الجبار إ ل ى إ ب ر ا ه ي م أ ن أ ر س ل إ ل ي س ا ر ة ف أ ر س ل إ ل ي ه بها فقام إليها فقامت إليها ا ف ق م ف ت و ض أ ت ف ق ا م ت ت ت وتصلي ض أ و وقالت اللهم إ ن كنت آ م ن ت بك وبرسولك فلا ت ص ل ط علي الكافر فغط حتى ركض برجله فهذا الحديث صريح في أ ن من كان قبلنا من ا ل أ م م كانوا ي ت و ض أ و ن وروى البخاري الحديث ا ل ث ا ن ي م ابي رواه ل خ ا ر عن أبي ه ر ي ر ة رضي الله عنه في ق ص ة جريج الراهب ذلك الراهب الذي كان يعبد الله منقطعا في صومعته فتعرضت له بغي من البغايا أ ر ا د ت أ ن يواقعها فامتنع منها فلما ي أ س ت منه مكنت ذهبت إ ل ى راع فمكنته من نفسها ف أ ص ا ب ه ا فحملت فلما وضعت وضعت غلاما فقالت هو من الراهب فاتاه القوم فانزلوه من صومعته وهدموا صومعته وضربوه وشتموه فتوضا وصلى ثم اتى الغلام وغلام صغير لا يتكلم فقال له يا غلام من ابوك فانطق الله الغلام فقال الغلام الراعي فهذا ايضا صريح في ان من كان قبلنا كانوا يتوضاون والذي هو من خصائص هذه الامه ا ل غ ر ة والتحجيل الناتج عن الوضوء لا أ ص ل الوضوء وهذا أ ت ى مصرحا به في ما رواه مسلم عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن أ م ت ي ترد علي الحوض و أ ن ا أ ذ و د عنه الناس كما يذود الرجل ا ل إ ب ل إ ب ل الرجل عن إ ب ل ه فقالوا أ ت ع ر ف ن ا يا نبي الله فقال صلى الله عليه وسلم لكم س ي م ة ع ل ا م ة ليست ل أ ح د غيركم ت ر د ولكن ن ع ي اصحاب رسول نعم ق ا عبيد الله بن يحيى رحمه ا ل ل ه حدثني يحيى عن م ا ل ك ع ن ع من ر ب يحيى ا ل م ا ز ن عن ي أ ب ي ه أنه ق ا ل لعبد الله بن زيد بن ع ا ص م و ه و جد عمر بن يحيى ا ل م ا ز ن ي وكان من أ ص ح ا ب رسول الله صلى ل ل ا هو عليه س ل م ه ل ت س ت ط ي ع أ ن ت ر ي ن ي كيف ك ا ن رسول الله صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م ي ت و ض م ق ا ل ه ن ا أ ر د س ؤ ا ل ا ل م ا ذ ا ا خ ت ص ت هذه ا ل أ ع ض ا ء بالوضوء ما السر في اختصاص اليدين والرجلين والوجه ويعني والاعضاء ما السر في اختصاصها بالوضوء قالوا ل أ ن بها تقترف ا ل آ ث ا م ف إ ن الوجه فيه الشم وفيه الكلام وفيه النظر و ا ل ر أ س فيه السمع وفيه الفكر واليدان بهما البطش والرجلان بهما السعي فشورع الوضوء لتكفر هذه ا ل أ ع ض ا ء عن ا ل آ ث ا م التي تقترف بها ويساعد على هذا ا ل ت أ و ي ل ما رواه مسلم عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا ت و ض أ العبد المسلم أ و المؤمن فغسل وجهه خرجت كل خ ط ي ئ ة كان نظر إ ل ي ه ا بعينيه مع الماء أ و مع آ خ ر قطر الماء ف إ ذ ا غسل يديه غس خرج كل خطيئه بطشتها يداه مع الماء او مع اخر قطر الماء فاذا غسل رجليه خرجت كل خطيئه كمشتها كانت مشتها رجلاه مع الماء او مع اخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب الحافظ بن العماد الأفقهسي بن الأعضاء ل أ ن آ د م عليه السلام نظر إ ل ى ا ل ش ج ر ة بوجهه وتناول منها بيده و أ ك ل منها بفمه إ ل ى آ خ ر ما قال هذا الكلام لا يقبل فيه قول قائل مهما بلغ كعبه في العلم ل أ ن هذا من أ م و ر الغيب التي يتوقف علمها على ورود النص الصحيح ا ل المعصوم ولا نص يبين ذلك فلا يقبل كلام هكذا وكذلك ما تجدونه في كثير من كتب الفقه أ ن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إ ن م ا شرع الاستنجاء لوطئ الحور العين وشرع غسل ي د ي ن الى الكوعين ل ل أ ك ل من موائد الرحمن وشرع ا ل م ض م ض ة لكلام رب العالمين وشرع غسل الوجه للنظر إ ل ى وجه الله الكريم إ ل ى آ خ ر ا ل أ ث ر هذا أيضا أ ث ر موجود في كتب الفقه لكن لا, لا, لا نجده في كتب الروايه لا, يعني لا, لا نجده وهذا مما يقال فيه عند اي الحديث لا أ ص ل له ولذلك لا يمكن أ ي ض ا أ ن يعتمد في تعليل غسل هذه ا ل أ ع ض ا ء و أ ظ ه ر العلل هي التي ذكرنا لكم نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أ ب ي ه أ ن ه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أ ن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ي ت و ض أ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم نعم فدعا بوضوء ف أ ف ر غ على يده فغسل يديه مرتين مرتين ثم تمضمض واستنثر ث ل ا ث ة ثم غسل وجهه ث ل ا ث ة ثم غسل يديه مرتين مرتين إ ل ى المرفقين ثم مسح ر أ س ه بيديه أ قال ب ب ل ه م وأدبر بدأ بمقدم رأسه بمقدم ذهب بهما ثم إ ى حتى قفاه ردهما ثم ر ج عبيد إلى المكان الذي د أ منه ثم غسل ل ر ج ه قال ع ب ي الله رحمه الله حدثني يحيى عن م ا ل ك عن عمرو بن يحيى ا ل م ا ز ن ي هذا الراوي هو عمرو بن يحيى بن عماره بن أ ب ي حسن ا ل م ا ز ن ي ا ل أ ن ص ا ر ي النجاري أ ح د المحدثين وأحد الثقات وقال ح د ا ل ث ت و ق ا ابن حجر رحمه الله مات بعد الثلاثين و م ا ئ ة نعم هو يحيى بن عمره ا بن أبي حسن أحد التابعين حسن نعم ن أحد أ الثقات قال ل ع بن د الله ب زيد بن ع ابي ص م هو ع د الله بن ز د بن بن كعب المازيني الأنصاري عاصم ا ص ل ح ا ب ي أه أه أه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هو عبد الله بن زيد صاحب حديث ا ل أ ذ ا ن ذاك عبد الله بن زيد بن عبد ربه وليس له في الحديث إ ل ا حديث ا إلا ل أ ذ ا ن أ م ا هذا فهو عبد الله بن زيد بن ع ا ص ب بن كعب ويقول أ ص ح ا ب السير إ ن ه من قتل م س ي ل م ة الكذاب بعد أ ن رماه وحشي بحربته قال ابن الاثير م س ي ل م ة الكذاب كان قتل اخا عبد الله بن زيد حبيب بن زيد وقطعه عضوا عضوا, عضوا فكان عبد الله بن زيد هذا يريد أ ن ي ث أ ر ل أ خ ي ه فهيا الله له ذلك فرماه وحشي م س ي ل م ة بحربته وضربه عبد الله بن زيد بسيفه فقتله فيقال إ ن ه م ا ا ش ت ر كافي ق ت ل م س ي ل م ة وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما تساله ثلاث وستين في و ق ع ة الحره <تصفيق> نعم عن ع م ر بن يحيى المازني عن أ ب ي ه أ ن ه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم أ ن ه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد ع م ر بن يحيى الذي م ا ا ز ي ن ل يفهم من كلام ا ل إ م ا م مالك رحمه الله أ ن عبد الله بن زيد هو جد عمرو بن يحيى عمرو بن يحيى الذي, الذي هو شيخ ا ل إ م ا م مالك في هذا ا ل إ س ن ا د قال ا بن عبد البر كذا يعني هكذا هذه ا لجميع ر و ا ي ة ل رواه ا ل م و ط أ وليس هذا فقط روايتي بن يحيى قال ا بن عبد البر هكذا لجميع روايات ا ل م و ط أ انفرد به مالك ا ل إ م ا م مالك انفرد بقوله إ ن عبد الله بن زيد هو جد عمرو بن يحيى قال ابن عبد البر ولم يتابعه عليه أ ح د فكان هذه من أ خ ط ا ء ا ل إ م ا م مالك رحمه الله هي م ع د و د ة سياتي بعض ن ذ ا ئ ر ه ا وفي مثل هذا قد قال د ق الحريري رحمه الله سامحاك خ إ ذ ا خلط منه ا ل ن ص ي ح ة بالغلط و ق ن الوفاء و إ ن أ خ ل بما ا ش ت ر ت وما ا ش ت ر ت واعلم ب أ ن ك إ ن طلبت مهذبا رمت الشطط من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط ومن الذي هو غير ذلك من تكاثرت فضائعه كما تكاثرت تكاثر فضائعه ا لماذا ص ي د خداش على ف يدري يصيد خداش ما ا م ل قال ابن عبد البر لم يتابع مالك ما عليه ل أ ن عبد الله بن زيد ليس جدا لعمرو بن يحيى قطعا وقد سقت لكم نسبه فعمرو بن يحيى هو عمرو بن يحيى بن عماره بن أ ب ي حسن ل ي س في نسبه عبد الله بن زيد المزي رحمه الله قال هو جده من ج ه ة أ م ه وهذا أ ي ض ا ليس بصحيح ل أ ن ابن سعد في الطبقات ذكر نسب أ م ه وليس فيه عبد الله بن زيد ولذلك قال الحافظ أ ب و بكر بن العربي الملكي هذا القاضي قال الصواب أ ن يقال مالك عن ع م ر ي بن يحيى عن أ ب ي ه أ ن رجلا س أ ل عبد الله بن زيد وذلك الرجل السائل هو جد ع م ر ي بن يحيى وهذا الذي ذكره أ ب و بكر العربي هو عينه ما تجدونه في روايه ة أبي مصعب ا ل ز ر ي ابي ل الحمد لله م و ط ط وهذا قد ع تجدون ف رواية أبي مصعب الزهري الموطا ه ك ذ حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عمرو بن يحيى عن أ ب ي ه أ ن رجلا س أ ل عبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى الله هذا السؤال سائل عليه وسلم لكل يتوضأ؟ ينبغي أن يكون أسوة أن قال عبد الله بن زيد هل تستطيع أ ن ت ر ي ن ي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا الفقهاء مجمعون على أ ن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراتب فيهما هو واجب وفيهما هو مستحب وفيهما هو دون ذلك مثلا عندنا المالكيه نفرق بين ا ل أ ف ع ا ل الوضوء بين الفرائض والسننن والمستحبات والفضائل هذه عندنا ثلاث مراتب في أ ف ع ا ل الوضوء لم ي س أ ل عبد الله بن زيد عن ا ل م ج ز ئ في الوضوء فقط و إ ن م ا س أ ل ه هل تستطيع أ ن ت ر ي ن ي وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا ينبغي أ ن تكون أ س ئ ل ة المكلف ينبغي أ ن يكون حريصا على م ع ر ف ة ا ل ه ي ئ ة ا ل ك ا م ل ة ا ل على ب ا د ة ع ع ب ا د ة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يجب على الفقيه وعلى طالب الفقه أن يميز بين الأفعال بين يميز ولكن ي ع ر ف ما هو ماجب منها مما هو ي س ذ ل ل ك لا ينبغي على ل ا ا ما س لم ي ان يكون علمه بالقدر المجزئ سببا إ ل ى طرح ا وترك و إ ه م ا ل هيئات الكمالات ولذلك أشد لأن تعظيماً للكمالات ت ع كثير من الطلبة لأن الطلبة أن تلك الأفعال ليست واجبة فتركوها من م الطلبة الطلبة ل واتتهم أن الأفعال واجبة ر ك ا الرزيه ة من ج من الرزية م الوجه الذي كان ينبغي أ ن ت أ ت ي ه م ا ل ف ا ئ د ة منه وفي مثل هذا قال أ ب و إ س ح ا ق ا ل أ ل ب ي ر ي رحمه الله الاندلسي في ت أ ي ي ت ه ا ل م ش ه و ر ة إ ذ ا ما لم يفيدك العلم خيرا فخير منه أ ن ل قد جهلت و إ ن أ ل ق ا ك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت نعم فقال عبد الله بن زيد بن عاصم نعم عبد عاصم فدعا الفعل فعل الماء الذي يتوضأ به وبضم فقال بفتح الله الوضوء الواو الذي الواو الوضوء هو الفعل هو الفعل هو الفعل الوضوء بوضوء به زيد هو هو هو يتوضأ وهذا هو المشهور عند أ ه ل ا ل ل غ ة لكن في كتاب الخليل الكتاب المنسوب للخليل كتاب العين قال الوضوء بالفتح الماء والفعل وهذا مذهب سيبويه و أ ص ح ا ب ه الوضوء بالفتح هو الماء الذي ي ت و ض أ به وهو الفعل وقد حكى ا ل أ ز ه ر ي في كتابه عن ا ل أ ص م ع ي قال س أ ل ت أ ب ا عمرو بن العلاء فقلت ما الوضوء فقال الماء الذي ي ت و ض أ به فقال فقلت ما الوضوء فقال لا أ ع ر ف ه ولذلك قال ا ل أ ص م ع ي الوضوء بضم الواوي ليس من كلام العرب و إ ن م ا هو قياس قاسه النحويون هكذا قال الاصمعي المشهور هو الذي ذكرت لكم ف أ ف ر غ على يده فغسل يديه مرتين مرتين عبد الله بن زيد الله رضي الله عنه يعلم السائل الوضوء هنا إ م ا أ ن يكون عبد الله بن زيد نوى التعليم فقط بوضوءه أ و نوى التعليم و ا س ت ب ا ح ة ا ل ص ل ا ة ف إ ن كان نوى التعليم فقط لا يجوز له أ ن يصلي بوضوءه ذلك لماذا ل أ ن ه لم ينوي به ا س ت ب ا ح ة ا ل ص ل ا ة و ا ل ن ي ة فرض من فرائض الوضوء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى, إنما لكل امرئ ما نوى معناه أ ن ه ليس لامرئ ما لم ينو فهذا لم ينو بوضوءه ا س ت ب ا ح ة ا ل ص ل ا ة فليس له أ ن يصلي بوضوء ذلك أ م ا إ ذ ا نوى مع التعليم ا س ت ب ا ح ة ا ل ص ل ا ة أ و غيرها أ و غيرها مما يشترط له ا ل ط ا ر ة فحينئذ يجوز له فعل تلك ا ل ع ب ا د ة وكذلك ا ل ش أ ن ب ا ل ن س ب ة للمتعلم علمه الوضوء ف أ ر ا د أ ن يريه أ ت ع ل م ه إ ن نوى ان يتعلم فقط فهذا لا يصلي بوضوء ذلك و إ ن نوى مع التعلم ا س ت ب ا ح ة ا ل ص ل ا ة فهذا يصلي بوضوءه ذلك نعم ف أ ف ر غ على يده فغسل يديه مرتين مرتين قوله فغسل يديه هذا الغسل مستحب إ ج م ا ع ا لغير المستيقظ المستيقظ فيه خلاف س ي أ ت ي ذكره إ ن شاء الله غ ي ر اليدين م س ت ق ظ غسل ي ثلاثا او, أو غسل ي د ي ن ي ل ل ك و ع ي ن أ و ل ا هذا غسل مستحب إ ج م ا ع ا اعلموا قبل أ ن ن ب د أ في تفاصيل أ ف ع ا ل الوضوء أن الفرائض في الوضوء س ب ع ة عند ا ل م ل ك ي ة جمعها قول بشار رحمه الله فرائض الوضوء سبع عدها ف ن ي ة وغسل وجه بعدها وغسلك اليدين للمرافق ومسح كل ا ل ر أ س بالمفارق وغسل رجليك بكعبيك استقر والفور الموالاه والدلك بذكر ن ق د ر هذه ا ل س ب ع ة هي فرائض الوضوء عندنا ا ل ن ي ة وغسل الوجه و غسل اليدين إ ل ى المرفقين ومسح ا ل ر أ س وغسل الرجلين إ ل ى الكعبين والفور والدلك وما عدا ذلك ف إ م ا مستحب و إ م ا ف ض ي ل ة غسل اليدين إ ل ى الكوعين هذا ليس مما ذكرناه لكم وليس هو عند أ ح د فرضا وهو قلت لكم س ن ة إ ج م ا ع ا مستحب إ ج م ا ع ا أ م ا المستيقظ فسياتي ففيه خلاف س ي أ ت ي إ ن شاء الله وقوله مرتين اختلف في صفه ي غسل اليدين وعندنا في المذهب روايتان قال أ ش ه ب رحمه الله يفرغ على يده اليمنى من الإناء فيغسلها مرتين أو ثلاثاً يعني احنا مرتين لأن أن أنه نقول وإلا ثلاثاً الحديث ثلاثاً ثلاثاً يغسلها غسلها المهم على يده اليمنى فيغسلها هنا جاء شاء يعني مرتين فيه مرتين يصب يده نحن إن ثم يدخل يده اليمنى في ا ل إ ن ا ء فيغسل اليسرى بعدها هذه الصفه التي ذكرها اشهب رحمه الله قال ابن القاسم يفرغ على يديه معا فيغسلهما معا لماذا ا خ ت ل ف هذان ا ل إ م ا م ا ن ل أ ن ه م ا اختلفا في استنباط ذلك من الحديث ابن القاسم رحمه الله ر ا ع ى قوله في الحديث فغسل يديه مرتين غسل يديه يقتضي عند ابن القاسم أ ن ه يغسلهما معا و اشهب راع قوله فغسل يديه مرتين مرتين استنبط من تكرير لفظ مرتين أ ن ه غسل ي م ن ى مرتين و اليسرى مرتين و الا ولو غسلهما معا لقال و غسل يديه مرتين م ر ة و ا ح د ة ولم يكرر لفظ م ر ت ي ن نعم ثم تمضمض و استنثر ث ل ا ث ة ثم تمضمض و استنثر و ا ل م ض م ض ة في ا ل ل غ ة معناها الغسل يقال مضمضه اناءه ومصماصه إ ذ ا غسله و ا ل م ض م ض ة في الاصطلاح عند الفقه ادخال الماء إ ل ى الفم وخضخضته فيه ومجه هذه هي المضمضه و... ثم تمضمض واستنثار له معنيان اختلف الناس في فيه على وجهين قالوا الاستنثار قال بعضهم الاستنثار هو دفع ما استنشقه ب أ ن ف ه من الماء الدفع هو الاستنثار و قال بعض العلماء الاستنثار هو أ خ ذ الماء بالنثره النثره هي طرف الانف فاخذ الماء بطرف ا ل أ ن ف هو الاستنثار على هذا القول الثاني يكون الاستنشاق والاستنثار معناهما واحد والاظهر في أ ن ه م ا مختلفان أ ن ه م ا متغايران يدل, يدل لذلك ما راه الشيخان عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا ت و ض أ أ ح د ك م فليستنشق بمن خيريه من الماء ثم لينتثر وذكرهما معا في حديث واحد يدل على أ ن ه م ا متغايران واستنثر وانتثر ونثر كلها بمعنى واحد اختلف الفقهاء في حكم المضمضه والاستنشاق اختلافا فيه بعد الطول أن نذكره لكم في مجلسين قادمين إن شاء الله. نكتفي、بهذا. سبحانك اللهم أن بهذا لكم وبحمدك الله اللهم شهد إله مجلس لا إلا قادم في إليك لله رب العالمين شاء والحمد وأتوب